إِلَّهِ الرَّحْتُمَّ عَنِي الرَّحِيمِ إِذَا أَزُلُّ الْأَرْضُ كونوا ذا نعمه واخرجت لي En ik ben Oh. بسم الله الرحمن الرحيم والعادات قد فازوليات قد And not yet the hand I'm not the بسم الله الرحمن الرحيم والعليات خلف المغريات قد حفى المغيراس رقا فاثرن نقعا Thank mm -hmm. Waarin nou I'm for life. القارعة ما قارعة وما عادت ما قارعة يوم يقُوم. kan u staatschienen maken voor u en te Voor What? Wow.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 كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لَا نَدْعُو إِلَّا اللَّهَ نَعْبُدُهُ الجحيم ثم ترونها. ثم لتسألن يومئذ عن عين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا في الحق وتواصوا في الصمت بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه والامزه الذي جمع مدى وعزده وأن ما آله أخوانك <سؤال> صمت وما ذواتك محط صمتنا ومال الموقت الذي تضيع. بسم الله الرحمن الرحيم انت وكيف فعل ربك باصحاب الفتن اييني جاء وكان لهم شيء تبليين واو سبع دنين في تبليل ورسل عليهم Yes, I do. Yes, I am. Ja.